بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين إِنَّ شَأْنُنَزِلَ عَلَيْهِم مِنَ الْتَمَذَائِعَ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرِ مِن الرَّحْمَةِ لِمُحْدَثِ الَّذَا كَانُوا عَنْهُ مَعْرُضِينَ فَقَدْ كَانَ لَبُو فَسَيَأْتِيهِم الْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 ألا يتقون؟ قال ربي رب أخاف أي يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي دبض فأخاف أي يقتلون؟ قال كلا فذهب بآياتنا إنا معكم. فأتي يا فزعون فقولانا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين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 فَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُم مَّرَبُّ آبَاءِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِعِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ تَعْطُونَ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 لنا إِنَّ لَنَا لَعَجْرًا إِنْكُمْ مِنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى مَا أَلْقُوا مَا, ما أَنْتُمْ قُلْقُونَ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ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 أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موثبا أن أسرد عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشربمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعقول وكنوز ومغان كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل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 فأوحينا ذا إلى موسى أن اضرب عصاك البحر فَكَانَ فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ان فِي ذَلِكَ لآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاِسْنُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فنظل لَهَا عاتفين قال هل يسمعونكم إل تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجرنها آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون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 النعيم. واغفر لابي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم وَلَا تخزني يوم ما يبعثون ولا تخذني يوم ما يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون.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 فكب كبو فيها هم الوارون وجنود إبنيس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تَلَّاهِي إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَارْضَوْا لَهُ مُن قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عَنِّي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجلي ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في فلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون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 وعون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا وعقت أم لم تكن من الواعن إن هذا إلا قلوق الأولين وما نحمض مع النبي فكذبوه فأهلكناهم إن إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت فمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من ألوه إن إلا على رب العالمين أتتركون فيما هؤلاء آمنين في جنات وعولون وزروع ونخل طلعها هظيم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 ماذا أنت إلا بشر مثلنا فأت بأيّة فأت بأيّة إذ كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسون إن فأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون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 فدمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء بطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثر من مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاص وَلَا ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسطط علينا كثفا من الثماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكلبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لكنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنْ إِسْرَائِيلِ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ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 ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَلَى السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ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 والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل وادي يهيبون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكر الله كثيرا وانتصروا منهم بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن قلبي قلب ينقلب